وَإِن تَظْهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَولاهُ وَجِبريلَ وَصَالحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَنَائِكَ تُبْحِثَ ذَلِكَ فَظَاهِيرُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِن كُنَّ مُسْلِمَاتِهِنَّ أسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة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 حسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري جنات تجري من تحتها لنار يومنا يخزي الله النبي والذين آملوا معه نورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَىٰ رِبَابِهِمْ فَقُل رَّبِّ